112. في الدنيا والآخرة 113. ويسألونك عن اليتاماق الإصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم 114. فالله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمن منة خير من مشرك وَلَوْ أَعْجَبْتُمْ وَلَا تُكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن الشركى ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمعفورة بإذنه.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 117. وبشر المؤمنين 118. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس 119. والله سميع عليم